بسم الله الرحمن الرحيم والاستعذ والانا النع والشس والوطن والليل اذا يس هل في ذلك قسم لهم خذ الم ترى كيف على ربك عباد ذِكْرُ مَذَاكِرِ الْعِبادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي بِلادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْثَانِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَارُ فِيهَا الْفَتَانَ تَصَدَّعَ عَلَيْهِمْ رَبُّ فَشَوْقَ عَلَام إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد فَأَمَّا الَّذِينَ إِلَى مَن بَلَّغَ سَلَامُ رَبِّهِ فَأَكْرِمُوهُ وَنَعِمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَصَمَّاً وَأَمَّا مَن آتَاهُ سَلَامٌ فَقَدَرَ عَلَيْهِ الْضُّرُّ فَيَقُولُ ربي أهاناً كلا فَلَا تَسْتَكْبِرُوا عَلَى النَّاسِ وَلَا تَحَابُّوا عَلَى طَعَامٍ ثُمَّ تَأْكُلُونَهُ بِالسُّوءِ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا رَدَّتِ الارضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تَجِيءَ ايَّامُ الَّذِينَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ريثوا يا طولا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا يعذب عذابه احد ولا يذ فتاه احد يا ايته من نفس مطمئنه ارجعي الى ربك راجيه من رضيه في عبادي ودخلي الجنه